الحمد لله الحمد لله ذي الجلال والإكرام السميع البصير العلام جعل ثواب الصيام تكفير الآثام وجعل مثل ذلك ثواباً للقيام وجعل لنا في شهرنا ليلةً هي خير ليالي العام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام أعد للطائعين الجنة دار السلام وجعل فيها باباً للصوام وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمةً للأنام خير من اجتهد في العبادة وصلى وصام صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام ورضي الله عن آله الأطهار الأعلام وصحابته الطيبين الكرام أما بعد فيا عباد الله إن ربنا رؤوف رحيم محسنٌ كريم أكرم أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم فجعل الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف وادخر سبحانه أعمالاً لا يعلم جزاءها إلا هو سبحانه وتعالى ومنها الصوم فإنه له سبحانه وهو يجزي به ومع هذا الكرم العظيم والفضل العميم زاد الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم كرما فجعل لها مواسم للخيرات يجتهد فيها في الطاعات وتكثر فيها البركات ومنها شهر رمضان الذي أكرمنا الله بإدراك أيامه والتمتع بصيامه وقيامه وأكرمنا الله يا عباد الله فجعل آخر شهرنا أفضله وذلك ليتدارك المسلم ما فاته من الأيام بأيام هي خير من الأيام التي فاتت فخير أيام شهرنا يا عباد الله هي العشر الأواخر من وذلك أن فيها ليلة مباركة تكثر فيها النفحات وتزداد فيها الخيرات والبركات إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إنها ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم فيقدر الله عز وجل فيها الأرزاق والآجال وما يكون من الأحوال في ذلك العام بمعنى أن الله عز وجل يعلم الملائكة عليهم السلام بما يكون في ذلك في ذلك العام من الأحوال وهذا ما يعرف عند أهل العلم بالتقدير السنوي وقدر الله عز وجل كله محكم لا يخرج عنه شيء وهو في غاية الحكمة إنها ليلة شريفة مباركة جعل الله لها سورة في القرآن تتلى إلى يوم القيامة لبيان شرفها وفضلها فقال ربنا سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلنا القرآن في ليلة القدر قال بعض أهل العلم أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مدة ثلاث وعشرين سنة بحسب الوقائع وقال بعض أهل العلم إن ابتداء نزوله كان في تلك الليلة وقال بعض أهل العلم إن الله عز وجل كان ينزل من القرآن في كل سنة ما ينزل في تلك السنة في ليلة القدر منها إنا أنزلناه في ليلة القدر, ليلة القدر قال بعض أهل العلم سميت بذلك لأنه يفرق فيها كل أمر حكيم أي يقدر فيها كل أمر حكيم وقال بعض أهل العلم سميت بذلك لشرفها ورفعتها وكثرة خيراتها وبركاتها كما يقال فلان ذو قدر أي ذو شرف ورفعة ومكانة وقال بعض أهل العلم سميت بذلك لضيق وقتها فهي ليلة تمضي لحظاتها سريعة من التقدير وهو التضييق ولا مانع يا عباد الله من أن تكون سميت من أجل ذلك كله إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر سؤال تشويق سؤال تشويق وبيان لشرف هذه الليلة قال العلماء كل آية قال الله فيها ما أدراك قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها وكل آية قال الله فيها ما يُدريك لم يخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم بما فيها وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر مباركة هي خير للمؤمن الموحد في بركتها وثوابها وخيراتها من ثلاث وثمانين سنة وثلث ليس فيهن ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها من شرفها يقثر تنزل الملائكة فيها حتى أن الملائكة تكون في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى. وينزل مع الملائكة جبريل عليه السلام وهو من الملائكة وأفرد بالذكر لشرفه ورفعته عليه السلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر فهم ينزلون بأمر الله ويتنزلون بأمر الله من البركات والخيرات سلام هي فليلة كلها سلام يقثر فيها السلام حيث يسلم الملائكة على المؤمنين وهي خير وبركة حتى مطلع الفجر ينتهي وقتها بطلوع الفجر إنها يا عباد الله ليلة كلها خير لا يحرم خيرها إلا محروم ومن حرم خيرها فقد, فقد حرم الخير كله إنها يا عباد الله ليلة في رمضان يقينا بنص القرآن والسنة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن كانت في أول الأمر قد عميت في الشهر كله فالتمسها النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأوائل فاعتكف العشر الأوائل من رمضان فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف في السنة الثانية في العشر الأواصط من رمضان فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن الذي تطلب أمامك فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وهذا يا عباد الله من رحمة الله بنا جُعلت ليلتنا المباركة في عشر ليالي ليست في شهر ولا في سنة إذ لو كان الأمر كذلك لقل طلابها وقل المجتهدون في طلبها لكنها يا عباد الله ليلة من عشر ليال فلا عذر لأحد في التفريط فيها ولذا يا عباد الله من حرم خيرها فقد حرم ويستحب يا عباد الله يستحب للعبد أن يجتهد في تحريها في العشر الأواخر كلها فإنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهدو في العشر الأواخر كلها وحتنا صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال تحرّوا ليلة القدر في, في العشر الأواخر من رمضان وقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه أرى رؤياكم تواطأت في العشر الأواخر فمن كان متحرها فليتحرها في العشر الاواخر من رمضان ومن غلب على العشر يا عباد الله ينبغي يستحب له ان يجتهد في طلبها في السبع الاواخر التي تبدا من ليله 23 قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الاواخر فإن غلبتم فلا تغلبوا على السبع البواقي وقال لأصحابه أرى رؤياكم تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحرها فليتحرها في السبع الأواخر وأوتار الليالي يا عباد الله آكدوا من أشفاعها يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في من من العشر الأواخر فإنها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تكون في تاسعةٍ تبقى في سابعةٍ تبقى في خامسةٍ تبقى في ثلاث وفي آخر ليلة أي أنها في ليلة إحدى وعشرين أو ليلة ثلاثٍ وعشرين أو ليلة خمسٍ وعشرين أو ليلة سبعٍ أو ليلة تسع وعشرين فمن كان يا عباد الله يُغلب على هذا كله فلا يُغلبن على ليلة ثلاث وعشرين وليلة سبع وعشرين فإن النبي صلى الله عليه وسلم تذاكر عنده الصحابة يوماً ليلة القدر فقال صلى الله عليه وسلم أيكم يذكر حين كان القمر كشق جفنه أي كشق صفحة أو كشق صحفة أو ما نسميه نحن اليوم بالصحن أو بالطبق والشق قال بعض أهل العلم هو النصف أي عندما يكون القمر في النصف ويكون القمر في النصف في ليلة ثلاث وعشرين وقال بعض أهل العلم المراد بالشق الطرف كما تقول أنا في شق وأنت في شق أي أنا في طرف وأنت في طرف فيكون ذلك في آخر الشهر وأرجى ذلك في ليلة سبع بل قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر ليلة سبع وعشرين وقال تحروا ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين وقال عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قلت يا رسول الله إن لي بادية وأنا أكون فيها وأنا أصلي بحمد الله فمرني بليلة أنزلوا فيها إلى هذا المسجد فقال صلى الله عليه وسلم انزل ليلة ثلاث وعشرين ولا تهملوا يا عباد الله آخر الشهر فإنه مضنة ليلة القدر قال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان عبد الله عبد الله أيها المبارك ها أنت ترى أن ليلة القدر لم تعين في ليلة واحدة بل كلما جاءك حديث أطبعك في ليلة جاءك حديث آخر يطمعك في ليلة أخرى من أجل أن تجتهد في عبادة الله فتنال ثواب الاجتهاد وتصيب ليلة القدر ولذا قال كثير من المحققين إن ليلة القدر تتنقل في ليالي العشر الأواخر ومن قام العشر الأواخر فقد قام ليلة القدر ولا يُشترط أن يعلم بها وإن كان من عباد الله من يُكرمه الله فيعلم, في فيعلم ليلة القدر أي ليلة تكون برؤيا أو غير ذلك مما يفتح الله به على عباده فاتقوا الله عباد الله واغتنموا فاضل الأوقات وإياكم عباد الله أن تكونوا ممن إذا بقيت الأيام الشريفة من شهرهم أضاعوها في الأسواق والاستعداد للعيد فإن العيد يا عباد الله في طاعة الله ولمن أطاع الله فلا تضيعون فائس الأوقات يا عباد الله معاشر العمال والأجراء إن كنتم لا تستطيعون الصلاة كاملة مع الإمام فصلوا ما تستطيعون ولا تحرموا أنفسكم الاجتهاد في قراءة القرآن وأنتم تعملون رددوا ما تحفظون ولو سورة واحدة واجتهدوا في ذكر الله فإن هذا من جنس إحياء تلك الليلة أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها وعن أبيها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها وتقول صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد مئزره والمقصود يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزداد اجتهادا في العبادة في العشر الأواخر من رمضان وكان يعتكف في المسجد فيعتزل النساء وهذا معنى أنه كان يشد مئزرة أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتخفف من الشواغل من أجل الاجتهاد في عبادة الله سبحانه وتعالى فمن السنة يا عباد الله الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر وخير ما تحيا به العشر الأواخر القيام الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فمن قام ليلة القدر لأنه مؤمن أو لأنه آمن بموعود الله فيها محتسبا مخلصا لله عز وجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في القيام في آ... في العشر الأواخر أكثر من الليالي الأخرى صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ليلة ثلاث وعشرين إلى الثلث الأول ثم صلى بهم ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم صلى بهم ليلة سبع وعشرين حتى خشي الصحابة أن يفوتهم الفلاح اي يفوتهم السحور فمن خير ما يجتهد فيه العبد يا عباد ما يجتهد فيه العبد يا الله في العشر الأواخر الصلاه القيام ثم يجتهد في بقيه العبادات من قراءه القران والذكر والدعاء اله وللمؤمنين تقول امنا عائشه رضي الله عنها قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وفي رواية صحيحة قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني وتقول أمنا عائشة رضي الله عنها لو علمت ليلة القدر أي ليلة تكون ما سألت الله إلا العفو والعافية فالإكثار من الدعاء في هذه الليالي سنة يا عباد الله فيدعو الإنسان لنفسه ويدعو لأقاربه ويدعو للمؤمنين ويجتهد في العبادات واعلموا عباد الله أنه لا مزية للعمرة في ليلةٍ من ليالي العشر معينة فلا تشقوا على أنفسكم بعمرة ليلة سبعٍ وعشرين فإنه لم يقم دليل على فضلٍ خاصٍ لها بل من تيسرت له العمرة في رمضان فليعتمر فإن عمرةً في رمضان تعدل حجه ولم يرد دليل على تخصيص ليلةٍ بعينها فلا تشقوا على أنفسكم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 صلى الله عليه بها عشره فاللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا وارض اللهم عن الصحابه أجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين وارض اللهم عن الصحابه اجمعين واكرمنا بحبهم أجمعين يا رب العالمين اللهم ارضنا وارض عنا يا رب العالمين اللهم ارضنا وارض عنا يا رب العالمين اللهم ارضنا وارض عنا يا العالمين اللهم احبنا وحببنا فيما تحب وحبب فينا من تحب يا رب العالمين اللهم يا ربنا انا عباد من عبادك مذنبون ضعفاء قد اجتمعنا في بيت من بيوتك في يوم شريف من أيامك في شهرك المبارك نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم فأعطنا ما نرجو وفوق ما نرجو يا رب العالمين وأمنا مما نخاف يا رب العالمين إلهنا إن لكل واحد منا سؤلا أنت أعلم به منا اللهم فأعطي كل سائل سؤله بخير يا رب العالمين اللهم أعطي كل سائل سؤله بخير يا رب العالمين اللهم من علمته منا مهموما ففرج همه اللهم من علمته منا مكروبا ففرج كربا اللهم من علمته مريضا أو علمت أن عنده مريضا اللهم فاشفه واشف مريضه يارب العالمين اللهم من علمته مدينة اللهم فاقضي عنه الدين يارب العالمين اللهم من علمته مضيقا عليه في رزقه اللهم فوسع عليه في رزقه يارب العالمين اللهم من علمته منا مقيما على طاعته اللهم فثبته وزده يا رب العالمين ومن علمته منا مقيما على معصيته اللهم فتب عليه واغفر له يا اللهم فتب عليه واغفر له يا رب العالمين اللهم فتب عليه واغفر له يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا يا رب العالمين اللهم بارِك لنا في أعمالنا وبارِك لنا في أعمارنا وبارِك لنا في ذُرياتنا وبارِك لنا في بُيوتنا وبارِك لنا في زوجاتنا وبارِك لنا في جيراننا وبارِك لنا في مدينتنا وبارِك لنا في بلادنا وبارِك اللهم في ديار المسلمين إلهنا يا قويُّة يا عزيز يا علي يا سميع يا بصيح ان اخواننا في سوريا قد غفل عنهم الناس بالاحداث وانت اعلم بحالهم يا رب العالمين اللهم فاحفظهم وقوهم يا رب العالمين اللهم فاحفظهم وقوهم يا رب العالمين اللهم فاحفظهم وقوهم يا رب العالمين اللهم سر قلوبنا بزوال كربهم يا رب العالمين اللهم أزل كربهم يا رب العالمين اللهم إن إخواننا في فلسطين اللهم إن إخواننا في غزة يعانون الأمرين وإن عدوهم قد طغى وتجبر ورآ أنه لا قوة في الأرض تردعه ونحن نعتقد اعتقادا جازما أنك نت قادر على نفسه اللهم فدمره تدميرا اللهم فدمره تدميرا اللهم فدمره تدميرا اللهم احفظ اخواننا في فلسطين اللهم ادفع عنهم المعتدي. اللهم ادفع عنهم المعتدين اللهم ادفع عنهم المعتدين اللهم إن إخواننا في بعض بلداننا قد تفرقوا اللهم فاجمع كلمتهم على الحق والهدى اللهم وأعذهم من شر الفتن وأهلها يا رب العالمين اللهم بارك لنا في ولي أمرنا اللهم امدد في عمره على طاعة اللهم واجعله نصرا للإسلام والمسلمين اللهم املأ قلبه حبا للرعية ولمن سكن هذا البلد يا رب العالمين واملأ قلوب الرعية حب الله اللهم اجعلنا وإياه من خير عبادك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومن نحب من النار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ييعذكم لاعلكم تذكرون فذكر الله العظيم ما ذكركم وشكرهم على عم يزدكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.